هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا عيدك يا عيبت يا الديوانية فيه الدنيا مسهية الله تقبل نصيامك شوف الخير أيامك الله تقبل نصيامك شوف الخير أيامك لون الكلها حنية لون الكلها حنية تغيظ الحاق تقدق بارج يضل دار الفرح دارج ولدتهم انصارج تغيظ الحاق دخباري تغيظ الحاق دخبارج اماني تبيه معنية هي مناي الديوانية اماني تبيه معنية هي مناي الديوانية عنيه في الدنيا <سؤال> مزهيه عيبت يا الديوانيه <سؤال> في الدنيا <سؤال> مزهيه الله تقبل صيامك شوف الخير ايامك الله تقبل صيامك شوف الخير ايامك اليوم الكلها عنيه الاغنيه الكلها يا مرهاف الاحساس ترابك عطر, عطر الياس ترابك عطره عطر الياس صيتك للفخر نماتي وفي مرهاف الاحساس ترابك عطره عطر الياس ترابك عطره عطر, عطر الياس عطر عطر اليا. عطر عطر اليا. ناس تصادقني هي منى الديوانيه ناس تصادقني هي منى نيه في الدنيا مزهيه عيده قلبي وعنيه في الدنيا مزهيه الله تقبل صيامك شوف الخير ايامك الله تقبل صيامك شوف الخير ايامك لو نال <سؤال> كلها عنيه لو نال كلها عنيه هلا هلا في الخير والعقل ما يحير سويت اللي دي ما يصير سويت اللي دي ما يصير مع اسمك مو ضيف الخيب والعندك داخل ما يحير سويت اللي دي ما يصير عنيه في الدنيا مزهيه حيك يا الديوانيه في الدنيا مزهيه الله تقبل صيامك شوف الخير ايامي الله تقبل صيامك شوف الخير ايامي سلامك للوطن غايه غايه بيتك لا نهار للوطن غايه أصيل و دوم و اصيله ودوم وفايه <تصفيق> بيجتلالي هلرایه سلامك لجليل وطن غايه بيجتلالي هلرایه سلام مجليل وطن غايه اصيله ودوم وفايه اصيله ودوم وفايه بيجتلالي غلواه سلامك للوطن سلامت للوطن غايه أصيل ودوم وفايه أصيل ودوم وفايه عمار الخير مبنيه يا منال ديواني عمار الخير مبنيه يا منال ديواني هله يا دنيا مزهيه عيدك يا ديوانيه يا دنيا مزهيه الله تقبل صيامك شوف الخير ايامك الله تقبل صيامك شوف لو نلت لها حنيه لو نلت لها حنيه كلمات الشاعر الحسيني ابو جمال التميمي بصوت الرادود الحسيني آياد النصراوي